الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك أن أعبد وإياك أن أستعين اهدنا الصراط المستقيم قاط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطاروا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسر الميزان والأرض وضعوا والنخل ذات الأكمام والحبذ ذو العصر والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجاهر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 كُما تكذب فان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي أحشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطال السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يَوْمَ يُسْأَلُونَ عَنِ النَّارِ مَنْ أَضْرَمَهَا قَالُوا أَضْرَمَهَا النَّارُ وَنُحَاسٌ فَلَا تَنتَصِرُونَ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فَإِذَا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جانب ما تكذبان ان المجرمون فيما فيؤخذ فيؤخذون بالنواصي والاقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه جهنم التي يوقد تذب بها المجرمون يقفون بينها وبين حميم آن آل فبأي آلاء ربك ما